آه الرحمن الرحيم كاف هيا عنصاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا أئذ نادى ربه نداء خفيا وَإِلَى رَبِّي إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتْ مُرَاتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا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 قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تَكَلَّمَنَ النَّاسَ ثَلاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا